والله لين أنساك يا كربلاك يا <تصفيق> كربلاك لو تقطعوني مفصلاً مفصلاً مفصلاً والله لين أنساك يا yarbala law ta'u min nafsalan min nafsalan shallah fik rabbi al'ula yarbala wal qalbu mushtaq ilah yarbala والقلب مشتاق إلى تربى تربى القلب عام وتفطر بربوع الطف تأثر ثرى الجنة ثراها ثرى الجنة ثراها الوصف بيها تحير صفة للدنيا ميحور بجلالتها وحلاها لو الجسمي توذر بهول عاصف تنثر فلا أترك هواه فلا أترك هواه الحزن منها تفجر غدت للمحنة مصدر دمع زي أنا بسقاه دمع زي أنا سقت هالأعين هم معوه وفوقها خيروا الورايا سرعوه تسمو على كل الفلا كربلا والقلب مشتاق الإله كربلا Al-Lahe l-an-san-kiyya K-ar-Bala Lahu qat-ta'u Mi mif-salen mif نفسنا شالله فك يرب العلى كربلا والقلب مشتاق إلى كربلا شالله فك يرب العلى كربلا والقلب مشتاق الي كربلا عرف والرب جعلها شرف للدنيا كيلها وما نعاجب للبطولة وما نعاجب للبطولة الغبار أصبح كحيلها ومشي للدم حجيلها وتغازلها الرجولة وتغازلها الرجولة الوحي نصب كلالها بجنح شوقاتنا لها جعل بها نزوله نقدسها ونجلها ولا يعرف فضيلها سوا البار ورسوله سوا البار ورسوله ادعوا قد فصنا بيديما وارضها مرسومه تكون بيسما فاصبحت ارض الويلا والقلب مشتاق الى قربنا والله لين تنساك يا قرب qot'a'u min ifsalan min ifsalan wallahi lan ansaki ya karbalaa يا رب العلى كربلا والقلب مشتاق الي كربلا شلون رب العلى كربلا والقلب مشتاق الي كربلا اي ارم همم واراده وبطولات وشهاده عجز كل من وصاف عجز كل من وصاف المشي عليها عباد ومجيدها البارشاد رفع ذروة شراف بلطف ذات وداد جعل كلها على الجنة يزيف للجنة يزفها باكيل السعادة وجلايبي بالزيادة ملائكة تحيفها ملائكة تحيفها ما من نبي ينجا مورسلي اللي عتا بالآدم عيل هم لي يبكي لما يجري على كربلاء والقلب مشتاق إلى كربلاء, كربلاء والله لن أنشاك يا كربلاء wallah ta'u min ifsanen min ifsanah wallah haylan anzaqiya karbala wallah ta'u فيك رب العلى كربلا والقلب مشتاق الاله كربلا شملك فيك رب العلى كربلا والقلب مشتاق الاله كربلا ارض والرب يعيدها مثل جنه خلدها مرابع حل امينه مرابع حل امينه وضو اليمه يرصدها رصد ذروه مجدها وتعلنا ذب ضعينه تعلنا غب ضعينه اخذ جو موقصدها بعد هاشم وريدها وتعانى من المدينة وتعانى من المدينة نزل وطنة بشادها وجعل موضع عمادها بالانفوس الحزينة بالانفوس الحزينة أرض بها حلت رجالها وقلوا الصفا واختارها ريحانة المصطفى للشبط أرحت منزلة كربلا والقلب مشتاق إله كربلا والله لين أنشاك ياه kabala law ta'tu min ifsalan min ifsalan wallahi la ensakiyya karbala law ta'tu min ifsalan شرفك رب العلا كربلا والقلب مشتاق الى كربلا شرفك رب العلا كربلا والقلب مشتاق الى كربلا ايب لطف رب الجلال صفة ارض العدال مواطن للعقيدة مواطن للعقيدة حوات أشرف سلالة أهل بيت الرسالة مواقفها المجيدة مواقفها المجيدة أبو اليمة ورجالة علن بيها نضالة بد دم رصيده رصيده دخل ساحه فتايله بغفه وهمه وبساله سيجار دم اريد السيجار بدام لولا حسين لم تكون ارضها علفال انت مو روضها للناس أرحت موئلة كربلا والقلب مشتاق إله كربلا والله لين أنساك يا كربلا لو تقطعوا minfalan minfalan wallahi lan antsaki ya karbala law qat'u minfalan minfalan shalla fiki rabbul قلب مشتاق الى كربلاء شمل فكري رب العلى كربلاء والقلب مشتاق الى كربلاء